امته الحق اجيبي قد بدا الحقد الصديم ورفع الرايات ومضي للعلا بين الشعوب امته الحق اجيبي قد بدا الحقد ورفع الرايات ومضي للعلا بين الشعوب إنما المجد ينادي فاتوارى بالشحوب فأعيد المجد فينا واحبذي كل القلوب إنما المجد ينادي فاتوارى بالشحوب فأعيد المجد فينا وحمدي كل القلوب وحمدي كل القلوب قمت وياح الأعادي اللي ماضينا أعادي أمرياح الشر ربت تحت في فوق الوهادي قمت وياح الأعادي اللي ماضينا أعادي أمرياح الشر ربت تحت في فوق الوهادي طالما سرنا ببؤس ودون الكفر يتنادي أسرجي خيل الأماني وتعالي للجهادي طالما سرنا ببؤس ودون الكفر يتنادي اسرجي خيل الأماني أسرجي خيل الأماني وتعالي للجهادي قمة الحق قد أبدل خد الصليب وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب امه الحق اجيب قد بدا الحقد الصليب وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب انما المجد ينادي فالتوارى توارى فأعيد الشعوب فاعيدي المجد فينا كل القلوب انما المجد ينادي فالتوارى بالشحوب فأعيد المجد فينا واحمني كل القلوب واحمني كل القلوب امتي انا مضينا من قاد شرينا نرفع الراس ونمضي نقتل الباغي اللعينا امتي انا مضينا ولعدل قاد شرينا نطع الرسا ونمضي نقتل الباغي النعينا لم نزل أسدا ولكن فقد الليث العرينا وسناتي في ثبات ونكون الفاتحين لم نزل أسدا ولكن فقد ليث العرينا وسنأتي في ثبات ونكون الفاتحين امه الحق أجيب فاتبد الحقد الصليب وارفع الرايات وامضي بين الشعوب أمة الحق أجيبي فاتبد الحقد الصليب ورفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب إنما المجد ينادي فالتوارى بالشعوب فأعيد المجد فينا وحبني كل القلوب إنما المجد ينادي فالتوارى بالشعوب فأعيد المجد فينا واحمني كل القلوب واحمني كل القلوب بشر القوم أخيا أن صبحي قات تهيا وعلى ترايات عزي فوقها هاماتي الثريا فامتط الخيل الغضابا وامتشق سيفا قويا وعلى هذا اتفقنا كي نردينا عليا فامتطي الخيل الغضابة وامتشق سيفا قويا وعلى هذا اتفقنا كي نردنا عليا كي عليا عليا